دخلوا عليه في بيت في المدينه وقتلوه وهو يقرأ القران كتاب الله بين يديه ويذكر بعض المعرفين أن قطره من الدم نزلت على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله اعلم لكن على كل حال هو رضي الله عنه معروف بكثره القراءه والتهجد فدخل عليه اولئك المعتدون الظالمون فقتلوه فقتل شهيدا وبذلك تحقق قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما صعد على جبل احد جبل احد في المدينه معروف كبير لما صعد عليه هو وابو بكر وعمر وعثمان ارتج بهم الجبل من ايات الله ليس ارتجاج نقمه خسر لكن ارتجاج فرح فالثج فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي رسول الله عليه الصلاه والسلام والصديق ابو بكر والشهيدان عمر وعثمان وكلاهما رضي الله عنهما قتل شهيدا اما عمر فقتل وهو متقدم لصلاه الفجر في المسلمين قتل في المحراب واما عثمان فقتل وهو يتهجد في بيته في صلاه الليل رضي الله عنهما والحقنا واياكم بهما في دار النعيم المقيم هذه القصه فيها بشاره نرسل قال الجل و بشره بالجنه لابي بكر وعمر عمر رضي الله عنهم جميعا وجعلنا وإياكم ممن يحشرون في زمرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر فقام رسول, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فابطى علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت وأبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار مبن النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول الصغير فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شانك قلت كنت قلت كنت بين كنت بي كنت بين أظهرنا فقمت فاطأت علينا فخشينا أن تقطع دوننا ففزنا فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب وهؤلاء الناس من الناس من ورائي قال يا بحريره واعطاني عليه فقال. اذهب عليها هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة وذكر الحديث بطوله رواه مسلم السلام عليكم هذا الحديث الذي نقله مؤلف في رئيس الصالحين في باب التبشير والتهنيعة بالخير فيه أيضا البشارة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا في أصحابه في نفر منهم ومعه أبو بكر وعمر فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم أقطع عليهم فخشوا أن يكون أحد من الناس اقتطع دونهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضروب من جهة المنافقين ومن جاة غيرهم من أعداء الدين فقاموا فزعين فكان أول من فزع أبوه أباه رير رضي الله عنه حتى أتحا يطلب النجار فجعل يطوف به لعله يجد بابا فلم يجد ولعله أراد بابا مفتوحا فلم يجد وإن من المعلوم أن السيطان لها أبواب لابد أن يكون لها أبواب لكن لعله مغلق فوجد ثعلبا، و الثعلب الفتحة تكون في الجدار، يدخل معها السيف. فاحتبى أبو هريرة فدخل حتى وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو هريرة قال نعم، فأعطاه نعلي عليه الصلاة والسلام وقال أخرج إلى الناس، فمن لقيت من الناس؟ يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم في الحياة وعند الممات فخرج ابو هريره رضي الله عنه ومعه نعلان نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاهم عليه امارة وعلامة انه صادق لأن هذه بشاره عظيمة وهو أن من قال اشهد ان لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل جنة لأن الذي يقول هذه الكلمة مستيقنا بها قلبه لا بد أن يقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله لأنه يقول لا معبود حق إلا الله وإذا كان هذا معنى الكلمة العظيمة فإنه لا بد أن يعبد الله عز وجل أما من قالها بلسانه ولم يوقن بها قلبه والعياذ بالله فإنه لا فإنها لا تنفعه فهاهم المنافقون يشهدون ان لا الا لله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليل ويقومون ويصلون لكن الصلاة ثقيلة عليهم وأثلها صلاة العشاء والفجر ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام يقول نشهد إنك لرسول الله ويؤكدون هذا ولكن الله يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكالبين لم تستيقن قلوبهم بلا إله إلا الله ولا بأن محمد رسول الله فلهذا لم تنفعهم أما من استيقن بها قلبه فهذا هذه البشرى له ولكن لا, لا يمكن لإنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتفف الفرائض ابدا ولهذا لا يكون هذا الحديث دليلا على أن تارك الصلاة لا يكفر لا لا يسفي دلال لأن تارك الصلاة يكفر ولو قال أشهد أن لا إله الله وان محمد رسول الله لأنه يقولها من غير يقين كيف يقولها من يقين ويأتي في الصلاة على تركها ولياث بالله هذا لا, لا يمكن ولكن قد يريد على القلب وساوس من الشيطان قد يلد على القلب وساوس من الشيطان وساوس خطيرة في الله عز وجل وهذه الوساوس لا تضر المؤمن شيئا فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال هذا صريح الإيمان ومعنى هذا صريح الإيمان ليس معنى أن الوساوس صريح الإيمان لكن الوساوس دليل على خالص الإيمان لأن الشيطان جاء في إلى القلب الخالص الصريح الخالي من الشك ويوقع عليه وساوس لعله يشك أو لعله يفسد إيمانه فيأتي الى القلب فإذا دافعه الإنسان وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الأول الآخر الظاهر الباطن الله الأحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأعرض عنها للوساوي الزارت عنه والشيطان لا يمكن يعطي إلى قلب خراب ليفسده لأن القلب الخراب خراب ويذكر أن ابن مسعود وابن عباس جاءوا إليه جاء يره الناس يقولون اليهود يقولون نحن لا نوسبس الصلاه يعني من هو اذا إذا دخل المصال من هو ابدا أبدا فقال عباس أو ابن مسعود وما يصنع الشيطان بقلب خراب معنى هذا أن قلوبهم خاربة والقلوب الخاربة لا يعطي الشيطان لأجله يخربها لانها خاربة إنما يعطي الشيطان للقلوب السليمة المخلصة من أجل أن يلقي عليها الوساوس والشكوك فدع هذه الوساوس والشكوك والتجئ الى ربك وقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الاول الاخر الظاهر الباطل ويزول عنك ذلك باذن الله ففي هذا حديث بشارك بالخير وهو ان من شهد ان لا اله الا الله موقنا بها قلبه فليبشر بالجنه والله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 حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه الى الجدار فجعل ابنه يقول يا بتا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فاقبل بوجهه فقال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 فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك فبسط, فبسط يمينه فقبضت يدي فقال ما لك يا عم قلت اردت ان اشترط قال تشترط ماذا قلت عن ان يغفر لي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 لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا, ثم, ولي ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني نائعه ولا نار فإذا دفنتموني فشلوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قد رمات حر جزورا ويؤمن ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأظهر ما أراجع به رسول ربي رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم النووي رحمه الله في سياق على حديث واردة في التبشير والتهنئة بالخير في, في حديث أحمد بن عاصم الله عنه كالقصة العظيمة. أنه حضره بعض أصحابه وهو في سياق الموت فبكى بكاء شديدا وحول وجهه نحو الجدار رضي الله عنه وهو الان في سياق الموت سيفارق الدنيا فقال له ابنه يعني على ما وقد بشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة فقال يا, يا بني إني كنت على أطباق ثلاث أطباق يعني أحوال ومنه قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق يعني حالا بعد حال ثم ذكر هذه أطباق الثلاث أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا شديد وأنه ليس على وجه الأرض أحد يبغضه كما يبغض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يود أنه لو تمكن منه فقتله وهذا اشد ما يقوم من البغض حتى ألقى الله الإسلام في قلبه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أبسط يدك فل ابايعك يعني ود يدك أبايعك على الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس فلقا فمد يده ولكن عمرو بن عاص كف يده كف يده لست كبارا ولكن استثباتا لما سيذكره فقال له ما لك قال يا رسول الله إني اشترط يعني على إلسان قال ماذا تشترط قال اشترط ان يغفر لي وهذا أكبر هم رضي الله عنه يشترط أن الله يغفر له ظن أنه لا يعطي الله له لما كانت له من سابقه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله ثلاث أشياء أما الإسلام فانه يهدم ما قبله بنص الكتاب العزيز قال الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضى السنه الاولين والهجره اذا هاجر الانسان من بلده التي كان يعيش فيها وهي بلد كفر هدمت ما قبله والحج يهدم ما قبله لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فبايع رضي الله عنه وأحب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حبا شديدا حتى كان أحب الناس إليه وحتى إنه لا يستطيع أن يحد النظر فيه اجلالا له للنبي عليه الصلاه والسلام سبحانه مقلب القلوب بالأمس كان يفوضه بعضا شديدا حتى يتمنى أن يقدر عليه فيقتله أما الآن ما يستطيع أن يرفع طرفه إليه إجلال ولا يستطيع أن يصفه لأنه لا يحميط به حيث إنه لم يدركه ادراكا جيدا مهابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رضي الله عنه إنه لو مات على الطبق الأول لكان من اهل النار ولو مات يقول لو مت على تلك الحال لا رجوت ان اكون من اهل الجنه شبه الاحتياب رضي الله عنه في الاول جزم انه لو مات على تلك الحال لكان من اهل النار اما الحاله الثانيه فانه لشده خوفه قال لو مت على هذه الحال لرجوت ان اكون من اهل الجنه ولم يقل لكنت من اهل الجنه لان الشهاده بالجنه أمرها صح إنساء الله يجعلني وأياكم من أهلها ثم انه بعد ذلك تولى أمورا رضي الله عنه تولى إمارات وقهاجات وحصل ما حصل في قصة حرب معاوية وغيره وكان عبد الإبعاث معروف أنه من ادهى العرب وأذكى العرب فيقول أخشى من هذا الذي حدث بعد الطبق الأوسط أن يكون أحاط بعمله ثم أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات لا يتتبعه نائحة النائحة هي المرأة التي تنوح على الميت وتبكي عليه بكاء يشبه نوح الحمام. وأمر رضي الله عنه إذا دفنوا أن يبقى عند قبره قدر ما تنحر جذور ويقسم ويقسم لحمها حتى يراجع رسل ربه وهم الملائكه الذين يأتون إلى الميت اذا دفن اذا دفن الميت فانه ياتيه ملكا ويجلسانه في قبره ويسالانه عن ثلاثه اسئله ثلاثه اسئله يقول من ربك وما دينك ومن نبيك اما المؤمن الذي ثبته الله بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره جعلنا الله واياكم منهم بمنه وكرمه فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد يثبته الله في هذا المقام الضنك واما المنافق والعياذ بالله أو المرتاب اللي عند الشك فيقول ها ها لا اد سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لان الايمان ما دخل الى قلبه ولا وقر في قلبه فهو يسمع ويقول لكن نسال الله العافيه لم يلدج الايمان الى قلبه فيضرب بما والمرزبة المطرقة العظيمة من حديد يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها قبل شيء إلا الإنسان وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو سمعها الإنسان لصعب لو يسمعون الناس من يعذب في قبره لصعب ماته لأنه صيحة لا, لا, لا, لا نظير لها في الدنيا لأن الصيحة في الدنيا مهما كان ما أحد يموت منه لكن هذه صيحة عظيمة ليس لها نظير في فيصيح في صيحه يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعب فأمر عمر بن رضي الله عنه أهله أن يقيموا عليه قدر ما تنحر الجذور ويقسم لحمها ليستأنس به وهذا يدل على أن الميت يحس بأهله وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا من دفنهم. قرع النعال الخفي يسمعه الميت إذا انصرفوا من دفنه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن أنه كان إذا دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التذفير فإنه الآن يسأل فيستحب إذا دفن الميت أن يقف الإنسان على قبره ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم, اللهم اغفر له اللهم اغفر له, اللهم اغفر له, اللهم اغفر له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا نسأل الله تعالى أن يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخره المهم أن ابن عمرو بن عاص قال له بشرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وهذا من باب البشارة بالخير والتهنئة به والله موفق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 قالوا نعبد إلهة وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وأما الأحاديث فمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك وأن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارث فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم. قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق في وداع المسافر ووصية والدعاء له وطلب الدعاء منه. وذلك ان الانسان اذا سافر فانه ينبغي لاقاربه وذويه واصحابه ان يودعوه وان يوصوه بتقوى الله عز وجل فان الله تعالى يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا بعث جيشا او سريه وامر عليهم اميرا قال له اوصيك بتقوى الله ومن معك من المسلمين خيرا وذلك أن الإنسان يحتاج إلى أحد يساعد ويغين على طاعه ربه ولا سيما عند السفر لأن السفر محل الشغل والتقصير ولا سيما فيما سبق من الزمان لما كانت الاسفار بعيده على المطايا وعلى الأقدام فالناس يحتاجون الى وصيه والى تثبيت والى اعانه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الايات الوارده في ذلك فقال ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصاب لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون وهذه الوصيه هي قول الله عز وجل في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ولم يتردد فاسلم لله وانقاد له ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يعني وصى بهذه الوصية وهي أن يسلموا لله عز وجل ظاهرا وباطلا فالإسلام الظاهر يكون بإقام الصلاة وإيثال الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإسلام الباطن والإسلام يكون بالإيمان بالله وكتبه وختبه لآخر وصى بها إبراهيم بنين ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يعني أن إبراهيم ويعقوب كل منهما وصى بها بني إن الله اصطفى لكم الدين أي اختاره لكم فلا تموتن الا وانتم مسلمون المعنى استديموا الاسلام واثبتوا عليه الى الممات ولا ترتجوا عنه ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق اله واحد وهذا غايه التوحيد وهذا من نص يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه حيث أراد أن يعرف حالهم قبل أن يفارق الدنيا ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أما إبراهيم فهو أبوه يعني جده وإسحاق أبوه لصلبه وأما إسماعيل فهو عم لكن أطلق عليه لفظ الآباء من باب التغليب لأن العم صن الأب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لعمر أما علمت أن عم الرجل صن أبي يعني شريكه في الأصل والجذر والصن هو عبارة عن النخلتين يكون أصلهما واحدا وهما قرينتان ويسمى عند العام القرائن وقوله إله واحدا من باب التوكيد ونحن له مسلمون، فهذه وصية ينبغي الإنسان أن يوصي بها من من أراد سفرا، وأن يوصي بها أهله، وأن يتعاهدهم عليها، لأنها هي التي عليها بناء كل شيء، فلاج، فلا دين بدون إخلاص، ولا عبادة بدون إخلاص. ولا اتباع بدون إخلاص كل شيء مبناه على دخلاص الله عز وجل. اللهم أن يسألك أن تجعلنا ممن يعبدك مخلصين لك الدين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المعلف رحمه الله تعالى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 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا, في حين كذا فإذا حضرت الصلاه فإذا فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم فاذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم متفق عليه زاد البخاري في روايه الله وصلوا كما رايتموني اصلي قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه الصالحين في باب توديع الصاحب والمسافر والمفارق بأي إفراطي كان ووصيته من خلفه قال في ذكر الاحاديث الوارد في هذا ما نقله عن مالك بن ثوير رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن شبابة متقاربون وهذا في عام الوفود في السنة التاسعه من الهجرة وكانوا شبابا فآقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عشرين ليله جاءوا من أجل أن يتفقهوا في دين الله فلما رأى أننا قد اشتقنا أهلنا يعني اشتقنا إليهم سألهم أخبر وأخبروها عما وراءه فقال ارجعوا إلى اهليكم فأقيموا فيه وعلموه ومروهم وصلوا صلاة كذا في وقت حين كذا وصلوا كما رأيتم من واذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم فهذا حديث فيه فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم كان مشهورا بالرحمة والرفق فكان أرحم الناس بالناس وكان أرفق الناس بالناس عليه الصلاة والسلام رحيما رفيقا حتى ان الجارع من أهل المدينة البنت الصغيرة تنسك بيده ليذهب معها ويقضي حاجته وحتى العجوز كذلك فكان عليه الصلاه والسلام ارحم الناس بالناس وارفق الناس بالناس ومنها أن الانسان ينبغي له ان يكون شعوره شعور الاخرين لا يكن انانيا اذا تمت له الامور نسل من سواه فان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان مقيما في اهله مستريح البال مطمئن القلب مرتاح النفس لكن هؤلاء الشباب الذين جاءوا يتعلمون الدين كانت الفطرة والعادة والطبيعة أن الإنسان يشتاق إلى أهله لما رأى أنهم اشتاقوا إلى اهلهم وسألهم من خلفوا وراءهم وأخبروه أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم فأنت ينبغي لك أن تشعر بشعور الآخرين وأن تفرض نفسك كأنك إياهم حتى تعاملهم بما تحب وأن تعامل به نفسك. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يقيم في أهله ما أمكنه ولا ينبغي أن يتغرب عنه ولا أن يبتعد عنه حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافر إذا سافر وقضى حاجته أن يرجع إلى أهله لأن بقاء الانسان في أهله فيه خير كثير فيه الإلفة والمودة والمحبة والتربية ومرعاة أحوالهم والتأديل والتوجيه فلهذا كان الذي ينبغي للإنسان أن لا يفارق أهله إلا عند الحاجة ومتى انتهت إلى حاجته رجع إليه ومنها من فوائد الحديث أن الإنسان مأمور بأن يعلم أهله ولهذا قال علموه ارجعوا إلى اهليكم وعلموه، يعلمونهم ما علموه من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فالإنسان ينبغي له أن يعلم أهله ما يحتاجون إليه إما أن يجعل جلسة خاصة لهم أو إذا جلسوا على الطعام أو على الشراب أو في انتظار النوم أو ما أشبه ذلك يعلمهم ومنها أيضا من فوائد الحديث أن لا يقتصر على التعليم فقط قال علموهم ومروهم فيعلمهم ويأمرهم وأهم ما يأمر به الصلاة وقد نص رسول صلى الله عليه وسلم عليها فقال مروا ابناءكم بالصلاة لسبع مضربهم عليها لعشر فلا بد من تعليم الأهل ولا بد من أمرهم وتاديبهم وتوجيههم، ومن فوائد الحديث وجوب الاذان وأنه فرض كفاية لقوله إذا حضرت الصلاة فلنؤذل لكم أحدكم ومنها أنه لا يصف الأدان قبل الوقت فلو أذن الإنسان قبل الوقت ولو بتكبيرة واحدة من الأدان فإن أذانه لا صح. يجب عليه أن يعيده بعد قول الصلاة. تقوله إذا حضر في الصلاة، والصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها. وبهذا نعرف أن قول رسول عليه الصلاه والسلام لبلال إذا أذنت الأذان الأول للصلاة الصبح، فقل الصلاة خير. خير من النوم مرتين أن المراد بذلك الاذان الذي يكون بعد دخول الوقت لانه قال الأول لصلاه الصبح خلافا لما فهمه بعض الناس من أن المراد بذلك الاذان الذي يكون قبل الفجر لأن الاذان الذي يكون قبل الفجر ليس اذان لصلاه الفجر فقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الاذان الذي يكون قبل الفجر أنه لإيقاظ النائم وإرجاع القائم فقال إن بلالا يؤذن بليه ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فبين في هذا الحديث أن الأدان الذي يكون, في... يكون في آخر الليل والذي يسميه الناس الأدان الأول هذا ليس للفجر ليس للصلاه لأن الاذان للصلاه لا يكون الا بعد دخول وقتها اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا الاذان ليس لصلاه الفجر بقوله ليرجع قائمكم يعني يرده ليتسحر ويوقظ نائمكم ليتسحر ومن فوائد هذا الحديث وجوب صلاه الجماعه لقوله ولي أمكم أكبركم واللام هنا للأمر فصلاة الجماعة واجبة ومن فوائد الحديث أن صلاة الجماعة واجبة على المسافرين كما هي واجبة على المقيمين لأنها أولي وفق سيرجون إلى أهلهم فهم مسافرون وأمرهم بصلاة جماعة وعلى هذا فإذا كان الإنسان في البلد وهو مسافر فانه يجب عليه أن يحفظ الجماعة في المساجد وبعضنا العامه إذا قلت لو صل قال أنا مسافر طيب المسافر مع عليك جماعة يجب أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولو كانت تبقى يومين أو ثلاثة في البلد لازم تصلي مع الجماعة أنت وأهل البلد سواء قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أتسمع النداء قال نعم قال فأجب ومن فوائد هذا الحديث تقديم الكبير في الإمامة في قول ولي أمكم أكبركم وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم كتاب الله لأنها أولئك الشباب كلهم وفدوا في وقت واحد والظاهر أن أن أنه ليس بينهم فرق فرق بين في قراءة القرآن وأنهم متقاربون ليس بعضهم من بعض ولهذا قال ولي أمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون فإذا تساووا في القراءة والسنة فإنه يرجع إلى الأكبر سنة إذا تساوى في هذه الأمور القراءة والسنة والهجرة فإنهم يقدمون الأكبر وفيها ايضا من فوائد الحديث اعتبار الكبر في السن وأن الكبير في السن مقدم على غيره إذا لم يكن لغيره ميزه يفضل بها هذا الكبير في السن ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان الموجه للناس أن يوجههم لكل أمر وإن كان يظن أنه معلوم وليهذا صلوا صلاه كذا في حين كذا مع انهم صلوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام صلوا معه عشرين ليله وهم يعلمون ذلك لكن من أجل التنبيه صلوا مثل الظهر في وقت كذا صلوا العصر في وقت كذا صلوا المغرب في وقت كذا صلوا العشاء في وقت كذا صلوا الفجر في وقت كذا ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل فعلم الذي صلى بغير طمانينه علمه بالقول قال اذا قمت إلى الصلاة فأسلغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسرى معكم من القرآن ثم اركع إلى آخر أما هؤلاء فقال لهم صلوا كما رأيتموني وصلوا وهذا تعليم بفعل وكما فعل عليه الصلاة والسلام حين صنع له المنبر فصعد عليه وجاء لي يصلي بالناس وهو على المنبر، فيركع في وهو على المنبر، فإذا أراد السجود نزل من المنبر وهو مستقبل القبلة، ثم سجد، وقال لما سلم إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان بل يجب على الإنسان أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيقرأ من كتب العلم التي كتبها من يثق بعلمه كيف كان رسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ينفذ عمر رسول في قوله صلوا كما رأيتمون يصلي والله موفق <تصفيق>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 والدعاء له وطلب الدعاء منه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال <تصفيق> إذا <إفأذنت تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال <تصفيق> لا تنسانا يا أخي من دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل اذا اراد سفرا ابن مني حتى اودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك, الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حديث صحيح قواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال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 هذه الحديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما يستحب من وداع الصاحب والدعاء له وطلب الدعاء منه ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اراد ان يعتمر فسال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك وفي رواة أشركنا يا أخي في دعائك وذكر أن الترمذي أخرجه وقال إنه حسن صحيح ولكن الحقيقة أنه ضعيف وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من الغير الدعاء لصالح لصالح المسلمين، اي شيء عام، فهذا لا بأس به. وقد دخل رجل يوم جمعه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فجو الله يغيثنا. فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا فأنشأ الله سحابة فانتشرت وتوسعت وأمطرت ولم ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحية وبقي المطر أسبوعا كاملا وفي الجمعة الثانية دخل رجل آخر أو الأول فقال يا رسول الله أغرق المال وتهدم البنى فدعو الله يمسكها ينسكها فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا وجعل يشير إلى النواحي حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفرجه وتميز السحاب حتى خرج الناس يمشون في بالشمس فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بقس به لأنك لم تسأل لنفسك مثل, مثل ما لو أن فقيرا جاء إليك يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليعطيه أو مدينة جاء يطلب منك الشفاعة يطلب منك الشفاعة إلى شخص ليقضي دينه. فشفعت فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة لغيره القسم الثاني أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل بهذا الدعاء <تصفيق> ولا يهمه هو أن ينتفع لكن يحب من هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يرتفت إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء المهم أن يكون قصده مصلحه هذا الرجل فهذا لا باس به أيضا لأنك لم تسأله لمحض نفعه ولكن لنفعه أيضا فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل والتقرف إليه والعجل والثواب القسم الثالث أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو، فهذا أجاده بعض العلماء، وقال لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ينتهي يقول لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع اصحابه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئاً ولأنه ربما يعتمد هذا السائل الذي سأل من غير أن يعدو يعتمد على دعاء هذا الغير وينسى أن يدعو هو لنفسه يقول لنا القلس لفلام وهو رجل صالح قلت الله عليه، وإذا استجاب الله هذا الدعاء فهو كاف فيعتمد على غيره ولأنه ربما يلحق المسؤول غروه في نفسه وأنه رجل صالح تطمح الناس إلى دعائه أو يطمح الناس إلى دعائه فيحصل في هذا ضرر على المسؤول وعلى كل هذا القسم الثالث من فيه فمن العلماء من قال لا بأس ان تقول الرجل الصالح يا فلان ادعو الله لي ومنهم من قال لا ينضغي والأحسن أن لا تقول ذلك لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تدل أمامه بسؤالك ثم إنك من, من الذي يحول بينك وبين ربك أنت يا أخي الله أنت بنفسك لنفسك لا أحد يحول بينك وبين الله لماذا تذهب تفتقر إلى غيرك تقول أدو الله لي وأنت ليس بينك وبين ربك واسقا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاستخاره والمشاورة قال الله تعالى وشاورهم في الامر وقال تعالى وامرهم شورى بينهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرتع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر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 فسرثني عني، فصرف عني، وصرفني عن، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. قال، ويسمي حاجة. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه الصالحين، باب الاستفارة والمشاورة. الاستفارة مع الله. والمشاورة مع أهل الرأي والصلاح وذلك أن الانسان لا بد من قصور أو تقصيد والإنسان خلق ضعيفا فقد تشكل عليه الأمور وقد يتردد فيها فماذا يصنع لنفرض أنه هم بالسفر، وتردد هل هو خير أو غير خير أو هم أن يشتري سيارة أو بيتا أو أن يصاهر رجلا يتزوج ابنته أو ما أشبه ذلك ولكنه متردد فماذا يصنع نقول له طريقا الطريق الأول استخارة رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما كان وما يكون كيف كان يكون ثم استشارة أهل الرأي والصلاح والأمانة واستدل المؤلف رحمه الله على المشاوره بايتين من كتاب الله هما قوله تعالى وشاورهم في الامر وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله لو فاف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو أسد الناس رأيا واصلبهم صوابا يستشير أصحابه في بعض الأمور التي تشكل عليه وكذلك ثلفاؤه من بعده يستشيرون أهل الرأي والصلاح ولا بد من هذين الشرطين في من تستشيره أن يكون ذا رأي وخبرة في الأمور وتأمن وعدم تسرع وتجربة وأن يكون صالحا في دينه لأن من ليس بصالح في دينه ليس بأمير حتى وإن كان ذكياً وعاقياً ومحنكاً في الأمور إذا لم نكون صالحاً في دينه فلا خير فيه وليس أهلاً لأن يكون من أهل المشورة لأنه إذا كان غير صالح في دينه فإنه ربما يكون والعياذ بالله ويشير بما فيه, بما فيه الضرر أو يشير بما لا خير فيه فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم ولنفرض أنه رجل من اهل الفسق والمجون والفجور لا يجب أن تستشيره لأن هذا يقع يوقعك في حفره في هلاك كذلك لو كان رجلا صالحا دينا أمينا لكنه مغفل ما يعرف الأمور أو متسرع متحمس ايضا لا لا لا تحرص على استشاره لانه ربما اذا كان مغفلا لا يدري عن الامور ياخذ الامور بظواهرها ولا يعرف شيئا وراء الظواهر وكذلك إذا كان متسرعا فإنه ربما تحمله يحمله التسرع على أن يشير عليك يشير عليك بما لا خير فيه فلا بد من من, من ان يكون ذا خبره وذا رأي وصلاح في الدين وقال الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم يعني أمرهم المشترك الذي هو للجميع كالجهاد مثلا شورى بينهم فإذا مثلا أراد ولي الأمر أن يجاهد أو أن يفعل شيئا عاما للمسلمين فإنه يشاور ولكن كيف المشورة المشورة إذا حدث له أمر يتردد فيه جمع من يرى انهم اهل للمشوره ارايهم وصلاحهم واستشارهم اما الاستخاره فهي مع الله عز وجل يستخير الانسان ربه اذا هم بامر وهو لا يدري عاقبته ولا يدري مستقبله فعليه بالاستخاره استخاره رب العالمين والاستخاره معناه معناها طلب خير الامرين هذه الاستخار وقد ارشد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى ذلك بأن يصل الإنسان ركعتين من غير الفريق في غير وقت النهي إلا في أمر يخشى فواته قبل خروج وقت النهي فلا بأس أن يستخير ولو وقت النهي أما ما كان فيه الامر واسعا فلا يجوز ان يستخير وقت النهي يعني بعد العصر لا يستخير بعد الفجر حتى تتبع الشمس تيضر لا يستخير عند زوالها حتى تزول لا يستخير الا في امر عليه فوات يصلي ركعتين من غير الفريضه ثم يسلم وإذا سلم قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تعلم ولا اعلم وتق... فانك تقدر ولا أقدر, اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيب. اللهم ان كان هذا الامر ويسميه مثلا يقول انه يريد ان يصاهر اناسا يتزوج بنتهم اللهم ان كنت تعلم ان زواجي بهذه البنت خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله يعني اما تقول هذا او هذا فاقدره لي ويسر لي وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وينتهي ثم بعد ذلك ان شرح صدره لاحد الامرين للاقدام او الإحجام فهذا المطلوب يأخذ ما ياخذ بما انشرح به صدره فان لم ينشرح صدره لشيء وبقي مترددا اعاد الاستخاره مره ثانيه وثالثه ثم بعد ذلك المشوره إذا لم يتبين شيء بعد الاستخاره فانه يشاور اهل الرأي والصلاح ثم ما اشير عليه به فهو الخير ان شاء الله لان الله تعالى قد لا يجعل في قلبه من الاستخاره ميلا إلى شيء معين حتى يستشير فيجعل الله تعالى ميل قلبه بعد المشورة وقد سلف العلماء هل المقدم المشورة أو الاستخارة والصحيح أن المقدم الاستخارة قدم اولا الاستخارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليقل فليصل ركعتين الى اخر فقدم اولا الاستخارة ثم إذا كررتها ثلاث مرات ولم يتبين لك الأمر فاستشف ثم ما أشير عليك به فقد يكون هذا الذي, استخاره الله... هذا الذي جعله الله لك فخذ به وإنما قلنا إنه يستخير ثلاث مرات لأن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه إذا دعا دعا ثلاثا والاستخاره دعا وقد لا يتبين الإنسان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 باب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغز والجنازة والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العباده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه بسم الله قال النوم رحمه الله في كتاب ديار الصالحين باب كتاب مخالفة الطريق العيد والجمعة وغيرها من العبادات ومعنى مخالفة الطريق أن يذهب إلى العباده من طريق ويرجع من الطريق الآخر فمثل يذهب من الجانب الأيمن ويرجع من الجانب الأيسر وهذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في العيدين كما رواه جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيدين خالف الطريق يعني خرج من طريق ورجع من طريق آخر واختلف العلماء لما كان رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنع ذلك فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة لأن الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل فيها من خير وشر. كما قال الله تبارك وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أو حالك تقول يوم القيامة تشهد الأرض عمل علي فلان كذا وعمل كذا وعمل كذا فإذا ذهب من طريق ورجع من آخر شهد له الطريقان يوم القيامة بأنه أدى صلاة العيد وقيل من أجل إظهار الشعيرة الشعيرة, الشعيرة العيد حتى تكتظ الأسواق هذه وهذا ومعلوم أن الناس لا يخرجون كلهم من طريق آخر ويرجعون من آخر تجد هذا يخرج من هذا الطريق وهذا من هذا وهذا من هذا فإذا انتشر الناس في طرق المدينة صار هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة لأن صلاة العيد من شعائر الدين والدليل على ذلك أن الناس يؤمرون بالخروج إلى الصحراء. إظهاراً لذلك وإعلاناً لذلك وبعضهم قال إنما خالف الطريق من أجل المساكين الذين يكونون في الأسواق قد يكون في هذا الطريق ما ليس في هذا الطريق فيتصدق على هؤلاء وهؤلاء ولكن أقرب الله أعلم أنه من أجل اظهار الشعيرة حتى يتظهر شعيرة في صلاة العيد. والفروج إليها من جميع سكك البلد. ثم اختلف العلماء رحمهم الله. هل يلحق في ذلك صلاة الجمعة؟ لأن صلاة الجمعة صلاة عيد. فتلحق بصلاه في عيد العيدالي. فيأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم توسع بعض العلماء وقال يشرع ذلك أيضا. في الصلوات الخمس فيأتي مثلا إلى صلاة الظهر من طريق ويرجع من طريق آخر وهكذا في صلاة العصر وبقية الصلوات قالوا لأن ذلك كل حضور إلى الصلاة فيقاس على صلاة الظهر وتوسع آخرون فقال تشرع مخالفة الطريق في كل شيء من التعب كل عبادة فاذهب إليها, إليها من طريق وارجع إليها من طريق آخر حتى عيادة المريض إذا عدت مريضا فاذهب اليه من طريق وارجع من طريق آخر وكذلك إذا شيعت جنازة فاذهب من طريق وارجع من طريق آخر وكل هذه الأقسة الثلاثة كلها ضعيفة لا قياس صلاه الجمعة على العيدين ولا صلاة ورص بقيه الصلوات على العيدين ولا المشي في العباده على العيدين وذلك لان العبادات ليس فيها قياس ولان هذه الأشياء كانت في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت في عهد الجمعه الصلوات الخمس وعياده المريض وتشييع الجنائز ولم ولم يحفظ عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق بهذا والشيء إذا وجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسن فيه شيئا فالسنة ترك ذلك فالسنة ترك أما في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق في دخوله إلى مكسى دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وكذلك في ذهابه إلى عرفه ذهب من طريق ورجع من طريق آخر واختلف العلماء أيضا في هذه المسألة هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك على سبيل التعبد أو لأنه أسهل لدخوله وخروجه فإنه كان الأسهل لدخوله أن يخرج من الأعلى ولخروجه أن يخرج من الأسفل فمن العلم من قال بالأول وقال إنه سنة أن تدخل من اعلاها أي على مكة وتخرج من أسفلها وسنه ان تأتي عرف من طريق وترجع من طريق آخر ومنهم من قال بل هذا حسب تيسر الطريق فاسرك المتيسر سواء من الأعلى أو من الأسفل وعلى كل هالئين تيسر له أن, ان تدخل من اعلاها وتخرج من اسفلها فهذا طيب فان كان ذلك عباده فقد ادركته وان لم يكن عباده فلا ضرر ادرك فيه وان لم يتيسر كما هو الواقع في وقتنا الحاضر حيث ان الطرق قد وجهت توجيها واحدا ولا يمكن للانسان ان يخالف فالامر والحمد لله واسع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استثباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب ولبس الثوب والنعب والخف والشراوين ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر وقص الشارب وندف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والإعطاء وغير ذلك مما هو في معناه ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالانتخاط والبصاق عن اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات واشباه ذلك قال الله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي وقال تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استقبال البداعة باليمين في كل ما من شانه التكريم والعكس بالعكس، فما يقصد به الإهانة فإنه يبدأ بالجلوم. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لهذا أشياء متعددة: الوضوء مثل الوضوء والغسل. والتيمم ولبس الثوب فالوضوء يبتدئ فيه الانسان باليمين يبتدئ يبتدئ باليمنى قبل اليسرى باليد اليمنى قبل اليد اليسرى بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذا اذا كان عضوي متميزين اما اذا كان عضوا واحدا كالوجه مثلا فاننا لا نقول ابدا يأتي يمين الوجه قبل يساره، بل يغسل الوجه مرة واحدة، كما جاءت السنه نعم لو فرق أن الإنسان لا يستطيع أن يغسل وجهه إلا بيد واحدة، فهنا يبدأ باليمين. ربما يقال يبدأ باليمين، وربما يقال يبدأ من الأعلى بها قط. وكذلك مسح الأذنين. لا تمسح اليد الأذن قبل اليسرى بل يمسحان جميعا الا اذا كان الانسان لا يستطيع أن يمسح بيديه جميعا فيبدا باليد اليمنى قبل اليسرى وكذلك في الاسر إذا اراد الانسان ان يغتسل من الجنابه فانه يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض الماء على راسه ثلاث مرات حتى يروى ثم يغسل سائر جسده ويبدا بالشق الأيمن منه قبل الأيسر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للنساء التي كنا يصل منك قال ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها فإذا كنت تحت البزموس وهو يصب على رأسك وأنت تريد أن تغسل فإذا غسلت رأسك وارويته فابدأ بغسل الجانب الأيمن من الجسد قبل الأيسر هذا هو السنة. كذلك في التيامم ولكن التيمم جاءت السنة بأن الإنسان يمسح وجهه بيديه جميعا ثم يمسح كل واحدة بالأخرى فلا يظهر فيها التيمم لأن التيمم في عضوين فقط في الوجه والكفين وإذا كان في الوجه والكفين فالوجه يمسح مرة واحدة والكفان يمسح بعضهما ببعض كذلك لبس الثوب والنعل والخف والسراويل كل هذه يبدا فيها باليمين اذا ارغبت ان تلبس الثوب فادخل اليد اليمنى في كمها قبل اليد اليسرى في السراويل ادخل الرجل اليمنى في كمها قبل ان تدخل الرجل اليسرى في النعل جارت لم تلبس النعل البس الرجل اليمنى ادخلها في النعل قبل اليسرى كذلك في الخف والجورب ابدا بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى هذه هي السنه كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك دخول المسجد تبدا بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى تقصد ذلك فاذا اقبلت على المسجد فانتبه حتى تكون رجلك اليمنى هي الداخلة الأولى كذلك أيضا السواق إذا اراد الانسان يتسوق فيبدا بالجانب الايمن قبل الايمن وكذلك الاكتحال إذا أراجع ان الكهل يبدأ في العين اليمنى قبل اليسرى كذلك تقليم الأظفار يبدأ في قبل الايسر فيبدأ مثلا في اليمنى في الخنصر ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام وفي لدي اليسرى يبدأ بتقليم الإبهام ثم السبابه ثم الوسطى ثم البنصر ثم القنصر ويبدأ ايضا باليد الامنى في تقديم اظافرها قبل اليد الهج... قبل اليسرى كذلك في قص الشارع ابدا بالجانب الايمن منه قبل الايسر لما لأن... سياتي كذلك نتف الابط وحلق حلق الراس نتف الابط سنه فاذا اردت ان تنسف الابط يعني تنسف الشعر فابدا بالابط الايمن قبل الايسر و في الحلق حلق الراس ابدا بالجانب الايمن من الراس قبل الايسر و كذلك ايضا السلام من الصلاة يتفت الإنسان على يمينه قبل أن يتفت على يساره وكذلك الأكل والشرب فياكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يجوز أن يأكل باليسار أو يشرب باليسار لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فإذا رأيت رجلين أحدهما يأكل باليمين ويشرب باليمين والثاني يأكل بالشمال ويشرب بالشمال فالأول على هدي النبي والثاني على هدي الشيطان وهل يرى أحد من الناس أن يتبع هدي الشيطان عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا احد يريد ذلك أبدا لكن الشيطان يزيل للناس الأكل بالشمال واشكر بالشمال وربما بعض الناس يظن أن هذا تقدم حضارة لأن الغربيين الكفرة يقدمون اليسار على الجميع ولهذا يجب على الإنسان أن يأكل بجميل ويشرب بجميل إلا للضرورة ويجب علينا أيضا أن نعلم أولادنا الصغار أن يأكلوا بجميل ويشربوا بجميل كذلك المصافحة المصافحة يصافح بالنمين ولا يصافح بالإصار فإن مد إليك يده المصرى للمصافحة فلا تصافح نهجر لأنه عخلا إلا إذا كانت اليد اليمنى شلاء لا يستطيع أن نحركها فهذا عذر كذلك استلام الحجر الأسود وكذلك استلام الركن اليماني يكون باليمين استلام الحجر الأسود والركن اليماني أن تمسح عليهما فهنا تمسح باليمين ونحن نرى الآن بعض الطائفين يمسح باليسرى والغالب أن هذا جهل منهم فإذا رأيت أحد يمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود في اليسرى فنبهه قل هذا ليس من الإكرام ليس من إكرام بيت الله أن تمسح الركن اليماني أو الحجر الأسود باليدي اليسرى بل انسعه باليد اليمنى كذلك الخروج من الخلاء يعني إذا دخلت حمام بقضاء الحاجة بول أو غائط ثم خرج فقدم الرجل اليمنى لأن خارج الخلاء أحق بالتكريم من الخلاء فإذا خرج ابدا في اليمنى كذلك الأخ والإعطاء وغير, وغير يعني الأخ والإعطاء يعني إذا أردت أن تناول صاحبك شيئا فناوله بالليم وإذا أردت أن تأخذ منه شيئا نولك إياه فخذه هذا هو هذه أخلاق الإسلام لكن بعض الناس يناولك باليسار ويأخذ منك باليسار ظن منها ان هذا هو التقدم لان الكفر ياخذون باليسار ويعطون باليسار وسبحان الله العظيم اصحاب الشمال لهم الشمال لان الكفر هم اصحاب الشمال والمؤمنون هم اصحاب, والمؤمنون هم أصحاب اليمين ولها لا تجد الكافر دائما يفضل اليسار لانه اهل اليسار واهل الشمال فهو من اهل اليسار في الدنيا وفي الاخره والعياذ بالله إلا كل هذه الأمور ابدأ فيها باليمين وكذلك غيرها مما يقصد به التكريم كل شيء للتكريم فإنه يبدأ فيه باليمين لأن اليمين أكرم وأفضل أما اليسار فبالعكس وسيأتي إن شاء الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم قال الله تعالى فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابيه وقال تعالى فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شانه كله في طهوره وترجله وتنعله متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا مسائل ذكرها النومي رحمه الله في باب الجداء باليمين فيما يقصد به الاكرام وذكر عدة مسائل ومنها مس الحجر الاسود وكذلك الركن اليماني يمسح باللمنه وكذلك إذا لم يستطع الإنسان مسحه فانه يشير اليه ويكون ذلك باليد اليمنى وليس باليدين جميعا كما يفعله بعض الناس نشاهدهم يستقبلون الحجر الاسود فيشيرون اليه باليدين جميعا ولكن السنه باليد الواحده فقط اما الركن اليماني فانني استطعت ان تستلمه يعني تمسحه بجد فافعل وإن لا فلا تشر إليه لأنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم انه اشار إليه ثم لك المؤلف أشياء مما تقدم فيه اليسار قال لك الانسخار والبصار فإنه يكون باليساء الانسخار يعني إذا استنثر الإنسان ليخرج ما ليخرج ما في أنفه من الأذى، فإنه يقول باليد ال... اليسرى، وكذلك لو أراد أن يمسح المخاط، فإنه يقول باليد ال... اليسرى، وكذلك دخول الخلاء والخروج منه، دخول الخلاء يقدم الرجل اليسرى. وأما الخروج من السبق سبق أنه يقدم الرجل اليمنى وكذلك إذا خرج من المسجد فإنه يقدم الرجل اليسرى وكذلك إذا أراد أن يخلع النعل أو أن يخلع الخف أو أن يخلع الثوب أو أن يخلع السراويل فإنه يبدأ في إخراج الرجل الوسرى وتكون اليمنى هي الأولى تنعل واليسرى هي الأولى تفلى كذلك الاستنجاء يكون باليد اليسرى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى الرجل بأمين لأن الأمين محل الإكرام ويؤكل بها ويشرب بها فينبغي إبعادها عن قادرات وكذلك كل شيء مستقدر فإنه يكون لليد اليسرى وأما اليمنى فهي يكون فيه الاكرام ولغيره مما لا إكرام فيه ولا إهانة فاليسرى تكون للأذى واليمنى لما سوى واعلم أن الناس عندما خرجت الساعات التي تعلق باليد صاروا يلبسونها باليد اليسار من اجل ان تبقى اليد اليمنى طريقة ليس فيها ساعة يتأذى بها الإنسان عند الحركة لأن حركة اليمنى أكثر من حركة اليسرى ويحتاج الإنسان للحركة في اليمنى أكثر فكانوا يجعلونها في اليد اليسرى لأن ذلك أسهل ولأنه إذا كانت اليد اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبا ربما تتعرض الساعه لشيء يضرها فلذلك تعلوها باليسار، وقد ظن بعض الناس أن الأفضل تعلوها في اليمين بناء على تقييم اليدلون ولكن هذا ظن ليس مبنيا على الصواب لأنه تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم بيمينه ويتختم احيانا بيساره وربما كان تختمه بيساره اكثر يسهل أخذ الخاتم بالذي اليمنى من الذي اليسرى والساعه اقدر ما تكون للخاتم فلا تفضل فيها الجنه على اليسرى ولا اليسرى على الجنه الامر في هذا واسع ان شئت باليمين وان شئت بالعصاب كل هذا لا حرج فيه ثم ذكر مؤلف ايتين من كتاب الله هما قوله تعالى فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها نقرا كتابي وهذا يكون يوم القيامه فان الناس يؤتون كتبهم اي كتب أعمالهم التي كتب فيها عمل الانسان اما بيمينه واما بالشمال من اوتي كتابه بيمينه تعالى له اياكم منهم فإنه ياخذه فرحا فرحا يقول الناس انظروا إليه اقرا كتابه كما نشاهد الان الطالب اذا اخذ ورقه النجاح صار يريها اصدقاءه و فرحا بها وأما من اوتى كتابه بشماله فانه على العكس من ذلك يتمنى انه لم, لم يؤتى لم الكتاب فضلا عن أن يُطلع عليه غيره. أما الآية الآية التي أفرها المؤلف فهي قوله تعالى وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة يعني وأصحاب المشامه ما أصحاب المشامه فذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون يوم القيامة فهذا التقسام أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة